فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم نظم الإمام محمد بن المتولي رحمه الله حمدت إلها كافيا من توكل عليه وموني من إليه تبتلا فسبحانه مولا عوائد برده تولت علينا قصرنا وثمنا وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على من بمعراج السعادات قد على محمد المحمود أحمد حامد وآل وصحب كالنجوم ومن تلى وبعدهم فذانا محرر لطيبه ضاعت شذا وقرنفلا لقد ساطعت عن شمس فكري مؤلف هو الجازري الصدر عمدات من تلا فدونك تذليلا يحل رموزها وينبي وعما أضمرته مفصلا ومن أصل هسان نظمت قلائدا ووافيت من فيض البدائع منهلا ومن عدة العفان لحت بوارق الهدينا بها أهدا سبيل وأعدلا وسميته فتح الكريم تيمنا فأسأل ربي أن يمنا فيكون سورة الفاتحة والبقره وهالسكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا وتختص الْإِدْغَامُ لا ريب عنده بسكتك بين السورتين أقلعنا وما كان عن روح يقص بسكته الْإِدْغَامَ بل من كامل كل بسملا وأشمن لخلاد فقط اول وثان اولذ ثم لا ومع ذلك ما كان وسطا بزائد فلا بد حال الوقف من ان يسهلا به خص وتكبير ومع اول ومع اخر الف في الوقف ليس مسهلا وان قم مجاهد نبوذ عنه صادا تقبل وعن خالف يختص إسحاقهم بوجه سكتيك بين السورتين فحصل وعن خالف مع حمزة حيث ما تكبرنا فبسم الونو وقفا بما خلا وفي ألم مع المفصول مع شيء لذا لدى خالف إن أم توسط لا وفي نحو قرآن لخلاد نسكتا وأشمم له الحرفين أو مع ولا ومع سكت مفصول لدى طالف فقف عليه وألبسك فيها لا تميل وما كان ذو التوسيق فيها مكبرا وما كان في التوراة إلا مميلا وما كان عن خلاد في المجد ساجتا وعن خالف ما كان فيه مفصلا وذما عليه الناس والحق تركه فلا تسكت وستوف نشرا تأملا ودعه عند الضغام الكبير ولبدونك يعقوب موصلا وقصا بغى التكبير للسوس مظهرا كذالذن جماد ولا تكمل على وجه صاد عند تكبير قنبل وعند حيث ما هو على ترك تكبير فقل بي جوازها وعن ذابن ذكوان فجوز مبسملة ولا سكت معها غير سكت ابن من على غير موصول وعنداء بالعلا تقصوا على الرمل بروال حصهم بمد وترك السكت تختص ثم لأسه الناس وما كان بالقطع وهذا على مخصير في النشر يا فلا وإلا فهم قد أطلقوها وعممه ولا هنة عن أزرق طف عقله وما قلته من منع إظهار غنة على وجه إدغم لدى والد العلا توهمه قوم وإني أجز لهم و عن روح من الكامل علا ويقصور حلونجهم عنه شامب بخلف وداد داجن الدن المدة والصلاة وسهل حلونيون الهم وحده لدى الوقف في وجه على المد ثم لا يغنوا على مد أأنذرتهم له فمدامع مع التحقيق وافسل مسهلا وعنه رود دون قصرا محققا وزاد له معشاء جاء تميلا وعند ابن ذكوان فصور موسط وعن أقفش خلف طريقان عد فعلق فش التوسيق يروي ابن اقرم ووساق نقاش له ثم طول وما كان حفظ ساكتا عند قصره وعنه وعن إدريس رتب فاولا على ألمع المفصول مع شيء اسكتا وصور مع النقاش ليس مفصل ولكن عن النقاش عند فليس يرى سكت بما كان موصلا وتكت على المفصول كل ابن أحرم فأطلق كذا في النشر عنه تمثل وإننا أقلنا تكت شيئا وألمع الذي قد أتى من كلمتين فمسجلا وفي نحو دفء من يقف ساكتا يرم وللسك تكون في يخرج أم ملا ومدوا ابن ذكوان وقصروا هشامهم فدع وجه تكبير وبسمل على خلا كذل ابن ذكوان مع السكت كل ولم يكن الصوري إلا مبسملا ولم يفتحن في كافرين مكبرا وغنا مميلا كامل كاء بالعلا ولا تاكل الدجون Be sexy and even one out. فشمع وجه سكت فبسملا ولم يكن التكبير موي حصهم على سكت واكس إدريس تنظلا ووجهان مع تكبير أخير سورة وما سكت موصول يرى معه مرسلا ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب فاحظلا ودعه وعلى ادغم يعقوب وحده ودعه كتكبير لدوني على الاظهار في وفرنا والصالح على وجه وصفة كل مد مسجلا وما مد للتعظيم يعقوب حيثما رواها أسكت كيفما قد تنقلا وإرغام يعقوب اخصصنا بقصره نعم ما به خصو ويسيهم فلا ففي قوله أعلم بما لا ثابثوا الى مبدي الى قنص عنده قد فإظهار من قلب أربعة أتى وليس سوى قصر إذا أدغ غماكلا، وإنا أخلنا مد يعقوب مدغما ولكن طريق النشر ما قلت أولا ولكنه عن روح من, من طريقه فعند الزبير عنه من كامل حلا وغزكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فعقلا كذلك بالإنهار لكن رويسهم بها قص إنغاما بذي ندبة ولا يغنا على قصر على وجه حلفها بذي ندبة أيضا وقد كان مهملا بنحوي علي حيث ما غن فاستمع وفي كافرين افتح وذر ميلا وأرجعهما أيضا لصوريهم على ترك سكت ثم مطوعت أيضا بذا اختص وفي النشر ما الصوري إلا مميلا وما عند توسي على وجه مده ولا ما عرض منك في النار قللا فهذا من الكافي ومع مده فلأت من الواقفا في نحو دنيا مقللا ومع وجه تقليل مع القصر عنده مع الهمز وقفا كالديار تميلا ومع مد شيء ثم مع سكته وأل حمزاتها تأني في لسة مميلا ومع وجه ترك السكت عن طالف فدعك إطلاقها لكنهما عمد مدلا وليست لخلد على وجه مدها ومع سكت مد ليس ما كان موصلا فللكاف معرأ بشمطيه ما أمين لحمزات مع قمس وعشر وغاتل لكسر أو ثم إن تسكت له على الكل ذا التخصيص قد كان مهملا وليس غنب مع قصره لذا إمالاته في النازل غنات نعتلى ولا غنة في الياء عند ضريره وأتبع له وامنعه إن ساكن انتلى يواري أواري مع تماري أمل وبارئ الغار عن مفتح وعن جعفر فلا فصل طرق وأحكام للأزرق ومدوك آمنا وتوسيقه فذل للذراق قصرا في المغيان معكلا وقل همز إسرائيل إن مع محقق أتافا وتنزيل المغيان نزلا ومع قصره تجري ثلاث مغير وفي الوصل مع توسيقه لا تقللا ومع قصره مع وجه توسيط غيره فليسات والتقليل يروى ويمنع مع قصر المحقق ثم في المغيار إن تقصر وكنت مقللا أطل همز إسرائيل مع ثابت وإن تكن فاتحا لا عن الملا لهمزات إسرائيل من دون ثابت على ما بنشر ذاك فن ومثلا به بل بإلغى اعتبار بعارهم ومعادا الأولى وآلان أهملا توسوط إسرائيل مستثنيا وعندما اتجيك إِسْرَائِيلَ لست مقلل ومتانع تسيل آلان عندما توسيطه أَيْضًا فللحق فحملا وحرير في آلانة فسات أوجه على وجه إبدال إذا كان مصلا فمدا وسل ثانيا ثم وسطا وفي الثان وسط وقصرا وقصرا كلا وفي كل وجه ثلث لا مواقفا وثلث على التسهيل وقفا وموصلا فإن ركبت آمنت وقصرتها فمدا وقصر مبدلا ثم سهلا وفي اللام قصر ثم عنداء توسق فثلت مع الإبدال وقصر مسهلا وفي اللام وسط على القصر مبدلا وبالقصر فقرألا على المد أطولا ومع مد أمدد فيهما وقصرا هما فقص سهل قصر وطولا وإن تاقفا في اللام تثليثا اعتبر على كل وجه عنه في الذكر قد خلا سوى قصر لا من عند مد لأول وتوزيط امنتم فذا كان مهملا وإن تبتدي منها وبعد محقق على مد جمز فقصر اللام تقولا وفي البعد قصر مدهوا وسطا هما ومدوهما أيضا فذي أربع عولا ووسط للاستفهام واللام وقصرا للام ووسط فيما بادلا تلا ومع قصر الاستفهام في اللام قصرها وفي بادل تفليس ثم سهلا وفي اللام فقصر بادلا يلي ووسط هما وامددهما قد تكملا وهذا على مختاره شمس ديننا هو الجادر ذو الحذر والصوال منجلا على الأصل تبدو مبدلا وكذا قصرا لنفظ ولا ما مثل امنم مجعل على المد فاستثني للثقل وقصرا وما قصر كالاولى والقصر املا وكالمد تسهيل وفي مقلقا لدى وقفك التثليث كنه محمد وما ومع مد شيء مد غمزا محققا وفي جمز إسرائيل فقصر وطولا وفي واو سوءات قصرنا مثلثا وفي كل بالتوسيق فروي مقلل ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بادل والروم كل وصلوا الصلاة وقل الرؤوس الاهي مع كل ذاتية وقل الرؤوس غير ما فلا الراء المطلومة للأسرق وفي الضائعة الضم رقق وفخمًا وعشرون كدب فخما لهما كلا ولم يأتذ إلا على الفتح والطويل لكن حرف اللين والصق وطويلة وتفخيم رأى إذا تضمات من عن بترويق لا من بعد ضاوع كي يوصل وتفخيم في باب فالطالق وفي وصلصال وفي إير معقلا عشيراتكم حذركم وزر كبره العذرات إذرامي كذا حاصرت تلا وفي كل ذي نصب وعندات وسط ومد له في غير شيء فأغملا ومع مد شيء حيثما كنت فاتحا ولا منع وستف فيه كذا لا تفخم حيث ما ذو أريتم أأذوتهم جاء أمرنا مدن بدلا وآلان إن سهلت فاتيحا منعن بنشر وإن قللت فمنعه مبدلا وبالعكس حال الفتح جاء في بدائع وقصاب بإسكان في محيايا كما هو في نشر وزاد بدلا وألفيت فتحا عندما هو قللا ومع قصر اسرائيل مع غيره اجز ومع مده أيضا ومع ذا فقللا وجوزه مع تفحيم وزرك وبعده على القصر والوجهين ان ربقوا وجوزه أيضا حيث فخمت قاصرا ذراعا سراعا مع ذراعيه ثم لا ترقق عليه حال مد وان تفخما هذه من دونه لا تقللا ومع مد شيء عند قصر مغير فليس يرى ترقيق ذي الضم فاقلا ورقق ذوات النصب كل وفخمك وفخم ذكرا غير صهرا وأسجلا وتخم ذكرا ليس صهرا وغير نيت بالوقف وفخمه موصلا وغاذا على توسيق لين ومده على مد إسرائيل والفتح في كلا ويختص تكبير بثان وبالطويل في همد إسرائيل كله معولا ويختص تكبير بوجه توسط بشيء وقصر في أي أيضا بلا ومع ثاني يقصور همزا ولينا سوى شيء أأشكور سهلا وقيلا له توسيق كل له افتحا وللكامل سهل افتح وقللا وفي باب ذكرا لا ترقق وسطا وصهرا إذا رفقته افتح مطولا وعندو إذا فقمت تنتاصران ساحران وأيضا طه لا تقلل عشيراتكم إن أنت فخمت فتحا ووسط ومدلين والهمت طولا لعبرات إن فخمت للغمز فمددا وغمزا يشاء نجتنب إن, أن تبدلا وأبدالا للتبرد آخير فاطر بخلف ويروى في الأصول مسهلا كذفتح ذوات اليوم وأبدل أنتم ومن لا مقيد كدره مثله اجعل وفي وزر أخرى حيث ففمت ففتحا ثم وسق مقللا ورقق مراء ظاهرا أو فواحدا وحكموا مراء في افتراء تحصلا وعندوا ذوات حيث مفتح مطولا كذلك إجرامي كذا حاصرت وقل يجوز به التفقيم إن كان موصلا ونحو خذيرا لا تفخم واقفا وذا كان مع التفقيم يا صاحبي كلا وتوقيق والإشراق يروي مفخم لمظنوبة والخلف عن قاصر على أبو معشر الخلف لا هو لهم ددا وغلظ كلا لامين دعا تقلل ورقق كثيرا ثم ذا الضم رققا على قصر من تفهمه شارر دلا ورقق مع الترقيق في شارر فقط على وجه مد الهمز فيما تنقلا احكام اللام بعد الطاء والظاء والصاد الازرق وفي اللام بعد الطاء فخم ورققا وفي كلمتي طلقته والطلاق لا تفخم ومعثان ففي الهمد فقصرا ومدا وبالتوسيق قيلا وطولا على ثالث وافتح ومعثان افتحا على غير مد ثم ترقيق نملا بمظمومة لكن على القصر فقرأ أن بتفخيمها او لا تنفذ تاملا وذا النصب بفخ انت قل بي على ما من الارشاد بعض تقبل وفي اللام بعد الضاد فخم ورققا ورقق ورقق عقب الفتح حيث تنزلا وفخمها ها او اطرط او عقب ضا او الطاء الكلمتين تنلع وفخ فقط ما بعد ضاء مسكن على ما عليه في البدائع عولا ونحو يسيرا لا تفخنه واقفا لمن هو بالترقيق من بعد غاتلا ومدى له همزا وذلياء فافتحا وتغليظ صلصال على الفتح فاجعلا كي الصالح مع وجه تغليظه في الوقوف خبيرا لا يفخي متعقلا أحكام في السكت لحفزة ومع سكت مد الفصل عن حمزة سكتا بك المرء لكن حبر إذ قال لا وعن حمزة ما كان وسطا بزائد لدى سكت مدا او نتهلا كأن تترك النسكت في الكل أو تكن على غاء تأنيت وقفتا مميلا ومنفاصلا عن مد نوعا that is مد الوصل ليس مسهلا كذلك مع سكت على وشيءه كذلك مع توسيط شيء تقبلا ومنفاصلا رسما من الهم لحققا وسهله أو تصص كقل إن قالوا إلى وفي قل أأنتم ثانيا لا تحققا على النقل والوجهان ما غير دعت لك قالا أقررت لهمزيه حققا وثانيهما ما سهله أو معه أولا وهمزيه ما مدين سهلت بين بين طولا فقصرا دعوا عكسا كهؤلا ومع سكت قال عند خلاد لقرأ بتسهيل مستهزون وقفا وأبدلا وعن قال في مع سكت كل فلا تقف بسكت كمن أجر بل النقل نقلا وحقق سواه انتم الها لحمدة نوما وان خصصت فاتذر بما خلا بهب أحكامنا ذهب مع جعل لرويس وفي ذا ذهب اظهر مع جعليه ويسهم واظهر وادغم حيث ادغمت اولا وغنا على قصر والاظهار فيهما ما ودعها على الادغام في الثاني مسجلا وحكم ذهب في لاقبل واجعل لكم بنحل وأنه في الاخيرين او وشيئا اذا والسلطان حمدت تسكت من مع المفصول توراه تقللا ولم ياكل التكبير عند توسق كسكت بها او ان روى خالف بلا ومن يروي في المفصول سكتا موسطا عليه لقلل به واقفا سلا وايضا روى الاشمام في حرفيه دنا صراطا صراط الصدل الغير اجلا أحكام هؤلاء إن والبغاء إن وما شابهها وفي هؤلاء والبغاء لأزرق على كسر إن بقي الباب سهلا وفي هؤلاء مدها مع قصر ما فله لهم نعم سيطا لا مسهلا وسهل وأمد الفيل لبني مجاهد ورفان تسهيل وحذف كأولا أحكام لرويس وصلي ويس مدعا ما فقط بها بحذب كتحقيق أئناكم متلا كذا إن تخفف فتحنا ثلاثها وإن سجرت قد كنت عنه مثقلا كذلك إن تظلم يضل يضل غير الغمان أو تفتح له يا عباد لا كذا إن تفعلونا وإن ت تف لدى أعجمي مخبرا ثم نزلا إذا كنت بالتحقيق في الزاي آخذا كذلك إن نوت عنه سلاسلا كذا إن تقاضب في تقولون ثم معه ذكر يسبح بوأنف لتفضلا وإن تدغي من أشمك أصداق سهلا يشاء إلى ما ينقص تأصلا وباب اتخلتم عنه ويس فأظهرا وأدغم وأظهر في تقدس وولا وبابا اتخلتم أظهرا عنه مدغما فصاحب مسباح بإظهاره جلا وظاهره إظهار يعقوبه ومن كذلك في نص البدائع مجتلا وأنا قرأناه بإرغامه له على وجه إدغام عن العلم فاسألا وإن تسم من بارئكم أو تمد مكفيا عند دورهم فهنا تنهملا أحكام لأبي عمرو كأن تفتحا مع قصره واختلاسه ومع مده مع وجه إسكاني ولا تغنى لدى السلسي مع وجه فتحه مع المد والإخفاء وعند آفة العلا مع القصر والإسكان مع بين بين دعوة مع وجه تقرير اللسوسي محضلا مع المد إخفاء وعند اختلاسه بما رئكم وجهين في غيره تلا ومع مجه كالهمس لم يخف غيره ولم من الدني في الناس مكملا وفعلا جميعا مع فواصيل افتحا وقللهما أو في الفواصيل قللا عن ابن على أو لفظة يا جميع أمل عند مع الفتح في كلا و وعيسى ثم يحيى فقض مع الفواصيل عند المدني كن مقللا وللموذل أسمى الثلاثات منهما تقلل لكن ترخذا عد أفضلا وهنا تدور اخصص بثان ورابع في قصر بها مع سادس تلا وما عند سج ترى ما عثالث ولا رابع أيضا فكنوا تأملا وإذ غام دور حيث شئتم ونحوا وإظهاره نغفر لكم ما تقبلا ونغفر لكم ما وجه إظهار له فكل من الأسمى الثلاثات قللا أحكام السكت بحمده ومع سجف مد ويرم التاصل فقف لحمزات في هزأ بواو تبذلا أحكام الغنة في قالوا لانا وشبهها لابن وردان وعند ابن وردان اقصصا وجه غنة بنقليك قالوا لانا فيما تنقلا أحكام لرويس في وجه منع الغنة على إدغام الكتاب بأيديهم وعند أرويس فمنع وجهه هنة على وجه إدغام كتابه محصلا وإن تدغي من مع بده أتقلتم فأدغم ومع قصر فأظهره مهملا لها إلا له في خالدنا وعينت على القصر مع ادغام ذال فحصلا ولكنه معنة ثم عندها مع المد ارغم ادخلتم مؤولا احكام بلى ومتى لابي عمرو البصري بلى وامتا للمدني فقللا ففي النشعر للسوسي كاف تقبلا إذا فقصرا مدا كعين وأوغرا ودع وجه تكبير وغنات نبزلا وأسكنك وأرناك انفرد وقلل سوى يحيا له وفواصلا كحاميم لا يهد اختنس ويخصمون أيضا وفي الله بياء تبدلا ونحو ترى الشمس افتحا قف مقللا كفي النار زد فتح البدائع كل بلا أما لا أبو حمدون عن نجل ادم لشعبات ثم الفتح عن سائر الملا وإن تفتح القرب مع القصر مغهرا فالناس لا تميلا كما إن تقلل حيث أدغمت فيهما وما غنة البذي فننهاه أملا وإدغام يعقوب اخصصا بثوتها رويس على مد متى ظن كَرُوحٍ كروح وما غفت على قصر أول وما غابه النهد على المد عن كلا القول في لفظ جبريل لشعبة وميكائيل لقنبل وإبراهيم وعند العليم الى لشعبة فتاشى نبوذ عنه ميكائيل اعتلى وما ننسخ الداجون قصاب فتحني أمانيهم الهجزر لمن مستقر ورملي ابراهيم يرويه بالالف وفيه خلاف لابن أفرام جلا فاطلق لو اليو والألف وهنا الالف وقل مع ثالث كان مهملا ومع ثالث إطلاقه السكت لم يكن ولم يأكون التخصيص إن يتلو أولا أو وفي مذهب التخصيص ومعها هنا دعيا حماري كميلا أليس زادا المطوعي بدائع وما كان وجه السكت معه محصلا وقد غن حال الفتح لا معه إبالة وليس إذا في كافرين مميلا ومعياء ذراء معه افتحا له بلا غنة أو قاعدة الغنة للأصبهاني ورويس على القصر مع التسهيل في نحو يشاء إلى يشاء إلى لأصبهاني رويسهم على غنة مع قصر قر مسهلا المد مع عدم الغنة بالفتح للسوسي وابن وردان فيه ولو يرى وشبهه ولا مدد سروسي مع دوكن على إملاتي يرى الذين موصلة وعند بل وبدأ نقصا بحقابي يراب نتا وتبع من القول ما حل وأسيا نضع خطوات عن أحمد أبو ربيعات ضم بن الحباب التوصلة ومع كسر طائ الضرة مع مضطر التمويل. همزات وصل ضم في بدء لبجلا فلا اثم ان تعتد فيه بعارض لدى وقف بالتسهيل مع وجه مدلا البمالات واحكامها لحمدى توثق ثم ما قصرها قصرا وان تعتذر اصلا فمدا على كلا وعند رويس والعذاب الكتاب لا تمدا على ادغامه فيهما ولا تمدا على الاظهار في الثاني وحده خلافا لما في النشر هذا وعلل وشيء اذا وثقته ما عتك من اخيبا بإحسان لطلاب سهلا لقالون يدعي دعاني احذفا هما وأثبت هما أو ثانيا أو فأولا ولا تومن الدنيا مع الناس مطلقا ولا تفكر قصرا مبهرا على إما لا الابدال مع بين بين في متاماع قصر دعني جوري فتلعلى ودعهن تبكى القصر إن قللت عثى ومع فتح إحدى معه لا تاكن مبدلا ويا ويلة أن ويا حسرة له بتقنيل نقرأ ويا آسف العولى وقلل جميعا مع بلى ومتى وزد لبعض عسى والفتح في السبعة قل ومن جامع الدانب للغام فقرأ وأنا فقط من هذه كل مقللة ودعه النتا عند ابن وردان حيثما قرأتا بالذقل لا تبارا كذا ولا القول في تحرير يبسط وبسطة وحمارك ويبسوط كالأعراف مطوعيهم بسين وللرمي وجهان جملة وصادهم المروي عند ابن أخرم وسين هنا الأخرى بصاد تقبلا وذا كان الطاش وما سكت حفصهم ورميهم فالسين لم يكن ملة ولم يكن وجه السين مع قصر حفصهم بنشر ولكن في البدائع عملا وصاد عن المطوع في بدائع ومع وجه إبراهام الروا ومن يروي سكت المد في الفصل وحده لقلاده فالصاد لا غير أوصلا وقرجاء وجه السين لبني مجاهد لدى بسطة في العلم مع معكلا وزاد بفتح قد رواه ابن أخرم وبالقلف نقاش ومطوعي ولا تمد ولا تستث وبثم لأول ولا تاكل المطوعي مميلا وبالصاد واليقرأ به اختص سكت وما أوهر الدور مع القصر مبدلا وذلك مع تقليل أناء وهنة لهم دا إن كان مقللة ومع فتح أن عنه في الناس إن تمل على قصر وغنا مطول حماري فافتح والحماري لأقفش بقلف ومن نقاش كان مميلا على المد ما فيه اختلاف سواهما ولا سكت عنه إن ما قد تميل ومع وجه مدن عند فتحيه مقرأت بلا غنة وقرأ بها إن تميل ولا سكت مع فتح أتى لابن أخرم وأرني على إسكاله ليفة على فدع غنة ما وجه تحقيق همزة وذا حيثما الموت قرأتها مقللة ويقتص سوسي بهمز وغن وتقليله الموت وإخفائها عقلا كذلك بإذ كان عبين بين فيه مع وجه إبدال وغنات من قلة ويختص بالإخفة وإما لغنة لدوني التقليل يا صاحفي بلا وبالغمز إن موت قرأت بفتحه وما جاء في الكافر سوسي انقلا القول في إظهار ذا التأنيف عند حروف له بهشام بالخلف وبعض الكلمات بأبي عمر وحمزة ومع مجين حلوان بالخلف مظهر سجز هد مأرام على الخلف أرسل وأن باتت السوري بالخلف مدغم ولا تكلم والإظهار في النشر أغفل وبالقلف تلبزي خفافها أبو ربيعات أما ابن الحباب فثقل وما بعدكم ثم افضلتم لدى أبي ربيعات يرويذ النبي مثقلا على ما أبو عمر روى مسمنا له زين بن نشه قد صلى نعم ما معا لا يحترس مع هنة لقالون والبصر وقل ما تنقل لقالون إن تظنم يم الله وامنع على الهنة الإبدال مع قصري ولا تمد على الإبدال عند سكونها ومع هنة منع قصري كمبديلة ومع صيلة على القصر فاختصر لمن كان يروي الهمز عنه مسهلا وإحداهما مع وجه تقليله لدى أبي عمرهم مع غنة كن مسهلا ومع وجه تقليل على حلف غنة فلا مد للسوسي إنه وأبدل ومع غنة قصر مع الفتح مبدلا يخص به والمد أيضا مقللة ومع سكت الأدغم يعذب لحمزة مع السكت والتوسيق في شيء نجعل وإن تسكتن عنه بأنفوسكم والفقط وجه إدغام وتوسيقه فلا يجيء لقلاد ومع سكت ما سوى يشاء فبالوجهين حمزة والصلاة وأظهر له أدغم لقلاد تاكتا ومع آل عمران ولا تفجع التوراة مع سكت ألولا ولا تسكتا في حوف مد مقلل كذا ولا في ذي اتصال لحمده كذا لا تكبر مثل قالون ثم لا لدى قالون ايضا وعظما وقليلني الدنيا عن الدور مدخلا ولا تات مع يمذات من يشاء عن الغام مميلا وعمران والمحراب فامتح وواحدا أمين لبن ذكوان وكلا فميلا وليس سوى النقاش في الثان مجعا ويختص وجه السكت بالفتح في كلا وإن تفتح وأنا مقللا كيحيا فمده من دوري على وليس لنشر ثم لم يقل بتقليل أن وحدها عنه فعقلا وما قصر إسرائيل فاقصر بآية كلين وفي الرأي تثليث ننجل وفي اللين والسطرق قناه مفتحا على الكل والتوسيط في آية على كلين وفي الرأي رقق وقللا أقل آية والدين وسط وطولا ورققهما وافتح وقلل ووسطا لكل من الهمدين فزتا محصلا وفي الدين فقصر رققناه مفتحا وإن قلت بالتوسط فخمن أولا ومع مدك الهمدين في الدين فقصرا وفي طائرا ورقق مطللة وفيها فقط فخم كذا افتح وطللا وفي الدين والسق دنا وفي كلا فرققهما فخم لدى الوصل طائرا وفي الاربع افتح كذا أزرق تلأ بلا آلف ها أنتم ابن مجاهد مع المد إن سهل دعا قصفر هؤلاء وتسخيم ذات الضم فاقصص لأزرق بها كاذوات النصب وقفا وموصلا كذاك بها قصة داد بعارهم وفي الهمز مع حالات والسط مقللة ولا تمددا إلا مع الفتح إن تكن بترقيقه الرائم تقراء فعقلا وتفسر خيم ذات النصب في الوصل خصوا بها واب إبدال بمد تطولا يؤديه ونؤته مع نوله ونصله ويتاقه مع القه فقصرا صلا لحلوان والصور وصلها لأقفش وما كان رملي مع سكت موصلا نعم يت معلقه عاكثا قرا وإنا كلاما نشريه مؤولا ومختالة المطوع ما عتكته وذلك في كل المواضيع أرسلا وفي كل هدادون يروي سكنا وأرجعه في وجه له ليس موصلا كيرضاه للصوري وقصره صل أقفش والي يسكن بقلف تنقلا وإن يسكت النقاش أو مد يخترس كذفان إن يسكت بما كان مصلا وليس له قصر على سكت غيره من النشر لم يسكن هشام فحصلا وبالقلف للحلوان أن لم يره فصل ولم يلف الزميري إذ كانا ولا إن قارئا باختلاذي وعند أوصي حيثما ما تدع منصلا وكبني العلا أرجه بقلب بني آدم ولا توم للدنيا مع المجد مبدلا لدور. كَأَنَّهُمْ هَوْدٌ يُحْذِي حِيَاً وَإِن تُخَاطِبْ لَهُ مَا تَفْعَلُوا وَالَّذِي وَمَعَ وَجْهِ إِظْهَارٍ بِكَفِرٍ لَنَقْصُرَنَّ وَقَلِّلْ فَفَقَطْ مُدَّفَحًا وَقَلِّلْ لِحُلْوَانِ خَاطِبٌ تَحْسَبُ النَّابِقُ فِيهِ وَمَا هُوَ قُصُورًا أَنقُتِّنُوا لَمْ تُثْقِلَا وَلَن يَأْتُونَ الدَّجُونَ إِلَّا شرو بوجهين عن كلاك وبالبائن الحلوان في والكتاب قل وحذف لبان عنهما الضد وتقليل كالأبرار حتم لحمزة على سكته في ألوى وقفا أن انقل فقط عند خلاد مع الفتح ساكدا على غير مد معهما عنه قل للا ومع سكت ألف الوصل والوقف عنده فذو روضة بالفتح كان محصن معه قطل ذا طالب واستح لقلادي ذي العولى كذلك فقرح عنهما ومع مدلا ومع مدشيء فاتح سورة النساء وان تسكت في ساكن غير ألوى شيء فلستان خلاد ضعافا مميلا وعنه إذا وصلت شيئا فإن تقف عليه لدى سك بمفصول ننقلة مَا بالجزم مع سك ألف قطف مع الوجهين قد جاز مدنا ودع لمدغم ومن لم يتب قد كان هذا محلل ومع من شيء أدغما مطلقا وفيه مع سكت بمفصول نعملا وعن أفش سنين نحوي فثيلا مركس وللرمي بقلف تقبل وبإفاك نجتثت ورحمات ندخل بضم وكسر لابن أقرامه ولا تكتذر به مع وجه كسري وما هو مع ضم بن الأخرام أجلا وضموا على ما قيل نقاش نقرأ عليه بلا سكر ومطوعي تلأ بكسر بتلخيص وذرابه له ممال وما في النشر قدمت اولا ومجروره بالضم لبني ولا يظلمون الغيب عن روح على وجه إرهد كأصباق صاده على القصر فمنع الرويس لتعديل وإبدال همز عند مد لصالح فليس يرى إن كان دنيا مقللة وعن قال في إدرام بل غير ساكس كما سك في كل عند حمزة أملا وفي هال وبلدجون بالخلف مظهر وفي الراع للحولان بالخلف أدخلا سورة المائدة. ورضوانه يرويه يحيى بن ادم على احد الوجهين بالضم فاقبلا ومع سكت مفصول وشيء موسط يشاء مددا وقفا لطلانه مبدلا إليكا وقبل الله وقفا لحمزة لدى سكت مد فصل حقق وسهلا لأرضونه الحقق لحمزة واقفا إذا كنت في التوراة عنه مقللا وإرجاعها تقصصا بإمالة وفي قلب نقل فقط إن تميلا إذا كنت في المفصول عنه محققا وقل أوجها عن أزرق متقبل كهيئات فقصر الطائرا ربق قفتحا وفي همز إسرائيل فقصر لتفضلا ووجها في سحر ورقق متوسطا وقلل وفخمه وفي الهمز طولا وفي طائرا لغيره فخم افتحا وفي الهمز بقص مد قلل مطولا وهيئا توسط مد هما مفتح اقصر دد لهمز وقصرا ان تقللا وفي الهمز فخم طائرا فقط افتحا وهمزا اطلق وعشر تحصلا أَنْتَ فسهل ما أريتا بوقفه ويمنع إردالا ثوكيمه الولى ورمليهم من وير سكت بخلفه أمان الحوارين والحكم في كلا سورة الأنعام ومدوا شَامٌ عند قصر أَإِنَّكُمْ كذا الحكم في ذلك كثير حيث تنزلا وفي لم يكن أنه ليحيا وإنها على أحد الوجهين فتح له انجل بلاء تقلل عند دور فأظهرا ولا توم للدنيا وفي القصر قللا فقف قبل الجلالات مبدلا وبالخلف للدجون حفير آمن ومع مضمر فافتحهما ثم بينا معا لذن ذكوان وغمزا فقط آمن له فيكلا ولم يكن الوجه الأخير لأغفش وليس عن المطوع الثاني نحو أخرى عند فتحيه مفتحا ومع فتح رائم عنه أرجعه ثم لأم للعلين غير أول موضع وسوسي من غير طيبة ما لا ترى في الذي معه محرك وحرفين سواه يابكا في النآتنا وحرفا رآم ساكن في بدائع لشعبات وقص فاندون قلف تميلا وعند ابن ذكوان فصلكسر هقدده وذر قَصْرَ صوري ونقاشهم على توسو طي من ويل سكت ولا تجئ لسوريهم بسك إن كنت موصلا ولا تاك في ذكر مع القصر وفي كافرين احذر إذن أن تميل ومن إسكان مطوعيهم ولكنه عدا فرادا فأملا لزيد عن الدجون ذكر وإن يكن كذا للشفاء عنهم مسباح اختلا لجمال للتجريد فدد محققا وفي المعز بالإسكان دجون وصل وهسجت عن يقوب في صادقين دعوى إرغامه إن همز وصل تسهل كما الدب ذكوان وقصره هشامهم وسكت وقصر عند حفص وماهلا رقاق لا لام بعد ضائن لأزرق وعنثور نقاش مع الثك في أبدلا ووجدان مع تخصيص سكت بن أفر من ولا إطلاق إنه وسهل وأن وجدنا أن يكونا ويذكرا لمعضي عن الدجون من تأمنا سورة الأعراف والأنفال والتوبة وفي من جهنم عن رويسيهم الرضا مع الظالمين اقرأ بأربعة نولا وأورث لابن ذكوان أظهرا وأدغن لصوري ولا سجد يجتلى وأدغن هما أظهرهما أو بذخرف وليس عن الرمل الأخير محصلا وأدغام نشر ثم مضطور ويستحن لهما عثال ثم معثال فلا كم الكافرين أن لعنى تناصب فتشان هود بالخلاف متدقلا أئنا كموا مع توقف صليه شامل فليس يراثل وهو في همز كذا حكم باقي سبعة مع مكرر وجزى بباقي الباب أن يتفهل أآمنتم الشذاء عنه وبكس زيدون الياء والصلاة طاب عن ابن مجاهد بإصطاطه الاولى وبالواو أبدلا لدى الوصل في الأعراف والملك قنبل فتشان بود حق قد فان موصل وفي يعكف لا يحسب النغب وفي اذ نظم ثم رؤيا فميلا وكل عن الشص عن دري بنهيان بما ليس موصلا ومع فتح يا موسى على الناس فافتحا لدور ويحيا بيئة اعتلا وقد أدغم الدجون يلهذ بخلفي على الإبهار مدى وجملا ولا تقصرا للأصبغاني مدغما وفي ثابت عن أذرق ما طولا خصة كبيرا وكيهونه مطلقا بيائه شام ذد مصلا موصلا ولي معيائه دعم صالح وإن تكسرا محفياء متقلا فلا قصر مع إظهاره في بدائع فتاشا عن من حي يعتلا قدير إذا فقصته افتح على آمنتم ومع وما فلا للأذراق والدني ما كان موهرا ويوفر لكم إن يقصرا حيث أبدلا وللكل قفصل في علم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسم الله ولا سكت بين السورتين لحمدة مناء بسكت المد فاصلا ثلا وتفحي ذات الضم عند توسط لشيء عليه اسكت للأزراق أو صلا ومع مده فالوصل بينهما له ولا مانع من وجه وقف عن الملا وعن ساكت ثم المسم اسكتا وصل لمن كان منهم وصلا أو مبسملا وقلا به عند السكوتي لأزرق ولليح فُبِيتُم الإمام الْإِيمَانُ وبعضهم وَبَعْضُهُمْ بِالسَّكْتِ قَالُوا عند الوصل إلا لمن صلى وعن كل التجبه ممتنع هنا وعنده ويس حيثما كنت مبذلا أئمات لا ترغم وها مؤمنين دع بما راحبت ثم من ذكوان والصلاة بوجهين والإدرام مع سكتن النعام لصوريين النقاش أدغي مسجلا وفي كاف نفتح عن الصور مدغما وفي النشال عن ظهر وعن اهو فشن فلا وغار لنقاش ومطوعين بكل فيه ما تحتك تنع مميلا لنقاش وعكسل مطوعين وغار ونار تحت نار أم الكلا وراجور في الدجون ضما وفي رقّة يقاسه بفرق حيث في الوقف ميلا كما هو وفي نشر وتفهيمه فما قاس والاشراق للازرق الملا على انه اولى قياسا ولم يقل بتوفيقه الا لراو به سلام وفي آحد الوجهين يقرأ عن أبي ربيعات تقصوا في لأقسيم لأ ما ولا لنقاشهم أدرى افتحا وابن أخرم بخلف ولم يسكت إذا لم يميل وما بعد عند يحيى ابن آدم على آحد الوجهين كان مميلا ومعصاد تصديق الذي عن رويسهم ففي العالمين الوقف بالهاء أهملا ومع وجه إسقاق فبالصاد فطرأ وآلان أيضا أبدلا فاجمع وصلا وعندابه لان عن حمزة على كل النقل والإدغام وقفا فامدلا ومع تكتمد غير متاصل له فلا وجه اني في قول من بلا وعن خالف يختص تسهيله بسكته كله او بعضه غير ما خلا وسهل وغل تجزون عنده شامهم فادغ وبالوجهين فطر مبدلا ويختص وجه الهاء في مسلمين عن ويسيهم وبالقطع في الجميع وفي أحد الوجهين يحيى ابن آدم يكونا في روى وتقبلا ومع عجه مد المزني وفتحه بنوسى لتطرأ به السحر مبدلا وتقليل موسى دون دنيا, دنيا على على القصر معه وهو من كامل حلا وقرق ففد تتابعان قل وطرقيل بالتخير عنه وثقلا لحلوان في نشر وزادا بدائع على وجه مد عنه ألا يثقلا عِرَاقٍ عراق رسمهم كارمت بها وبالتائذ جمع كحاميم أولا سورة هود عليه السلام وعند الأولين اركبوا وعمر لحفظهم فأظهر وخلف عن عبيد تنقلا وما القصر إلا عند عمر بخلفه وزكت بخلف عن عبيد توصل ولكن مع الاظهار لم يأت سكته وفي العكس عن فلاه لم يأتي مدلا ومعه فسكت المد مغتابة له وما صوم الإدغام عن عمرني الملا وفي تسكت ألن النون فقرأ بفتحها بخلف عن الدجون يروى محصلا ومد أرهب إن يسكن هشامهم كإن دون يائن فاجعل فئيدة تلا وعن ازرق مع وجه ترقيقه وما ظلمناهم جاء امر ربي كأبدلا وغذا في بدا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَبْدُوا لَنَا وفي النشر تأمنا عن الحرز رونه ومختار داني ترى من تأملا بيا يتقي لن اغتعي بني مجاهد وغيتان دادني للضم أعملا وعند ابن وردان فصلت رزقانه على غمز نبه نصرق صره مبدلا زاد قصر كفاية على الهمز أيضا فهي أرباعة حل كي فقل لابن الخبابي كحفظهم ويا آسف الدري يفتاح مبدلا بقصر ومزجات عن الصور كامل لنطاش التجريد قالا تميل فلا سكت والتخيم في عبرة لأزرق عند وجه القصر في السيء سحظلا سورة الرعد بإدغام تعجب قصة قصر شامهم وحتما عن الحلوان مدغيما افصلا وفي الوقف في اعناقهم كن محققا على وجه إدغام لفلاد مسجلا سورة إبراهيم عليه السلام وعن خالف مع ترك سكت فقلل البواري قرار وافتح النا مميلا ومع سكت القللهما ثم ان سكت في غير مد فيهما كن مقللا واضجع قرار ثانيا قلل افتحا ومع سكت مدد ذنفصال فميلا وقلل قرار ثانيا فيهما افتحا ومع سكت كل ارجع افتح لما تلا ومع ترك سكت عند خلاد افتحا هما فيهما قلل وارجع فقلل ومع وما القلل هما افتحهما ومع سكوت سوى مد فقلل وميلا قرار وقلل ثانيا فيهما ومع إمالات افتحهم فتحوهما ثلاث ومع سجد مد مطلقا عنه اضجعا قرار وفي الثاني افتحا وفي حنفلا وعن حمزة القهار مثل البوارق وفتحوهما فالزم على وجه مدلا دعائي بحلف الياء لبني مجاهد وأثبات غثان إذا كان موصلا وقد زاد في نشر قرأت لقنبل بكل من الوجهين وقفا وموصلا ترى المجرمين يفتحه وصلا لصالح على أوجه القهار وقفا وميلا وفي تار أيضا كما في بدائع على الفتح مع مد فزر أن تميلا سورة الحجر وضم أو اكسر يلههم قيهم مع اللي ويس أو قهم ضم اولا وليس مع الادغام ذا عنه اتيا وان تدغم اكسر دخلوا عنه وانقلا وأدغام إن في الدال أقفاشهم وفي البدائع خلف تسلسلا كذلك عند ودع وجه سكت عندما زاد عن كلا بالخلف في سهل جاء آلا لمبدل ومدا أو قصر للذي فيه أبدلا وعن أزرق مع وجه إبدال غيره فمدا ووسق فيه حيث تسهلا وقلل على التوثيق مع مدى الذي استحن وهذا لمك في البدائي والصلاة سورة النحل. فما لا اثر الرمل ومطوع بخلف وما عنه البدائي يوميلا وما قصر الدرجم فاصلا على املاته في الناس ان كل لبل وللشاربين اجعلوا المطوعين على سكت الرمل ليس مميلا وحرار للمطوعي بدا خلافا كمن عسكت إن لم وفيه وفي ذراء فافتح وَقُلْ وقل إمالاته أيضاً وكل تميلا وعند أرويس خمسة فيه جعل لكم إلى الكافرون واقفا فتأملا وفي نجزي النلياء يروي ابن أخرى من ونونا وقل كلا لذا قد بمشخ سكترم لخصصا بيا وإن يسكت النقاش أوه وطولا فلايا ويشربون حلوان منكر وما قد ذكون في البداء يعطوا سورة الإسراء لنقاش التجريد يلقاه مخجع ومن تورق ربي أيضا تميلا ومدى هشام عندما خط أنقر وتحريك حلواني النشر أملا أسجد للصري سهل بخلفه ولا سكت والتحقيق في النشر أوفلا وفيما هو نفس من طريقه ش. يَوِّنْ وَسَهِّلْ وَحَقّقْ فِي البَدَائِيَ عَنْ ثَلَاثْ في يحيى يَفْتَحُ النُّونَ مِن نَاءٍ وَمَالِي أَوْ بِمَا قف عَنِ الملات. ويختص وجه السكت من قبل همزة لحفص بتوكي السكت في الأربع الأولى وفي كلها اسكت عنه أولى أو اسكت على عيوجا والثاني أو دعه في كلا ومرقادنا أدرج ومع سكته كذا مع القصر والإدراج تكبير نهملا وما سكتها فاخصص إمال تآلهة بتلينه عن حمزة فات بجلا وليس لنشر ثم عن خالف له على سك كل ليس إلا مميلا وعند ابني ذكوان على فيا تسألني فلا تسكت كذا لا تطولا وكالوصل حال الوقف زاد ابن من فأملها وقفا وأثبات موصلا ومع مد شيء ليس ذكرا مفخما للازراق مع ترقيق فانطال طاقلا أشعبات آتوني بوصلها سوى شعيب فعن يحيى بقطعيه ما تلا فهذا الذي قد صوبا نشعر نقل ووصل فقطع في البدائع كملا سورة مريم ومع قصر عين لا تكبذك قالون مهما كان غايا مقللا ومع غير قصر عند فتحهما وفيهما أزرق قل حيث كبار طللا ومع قصر عين عنه ذكر فرققا ونادب فتحا همزا انقل سمي او كذلك قل مع فتحها يا وان تفخما ساكتا وسط كذا لا تقللا وان واصلا وسط وطا للقصر لثان على التكبير والقصر اعمنا وتقليلها ها انفراد ومنفاصلا فقصر ومع قصر عين من سكتا فأدر ثم إن تاصلا فلا ومدا وتوسيطا فدع واصلا وعنده أيضا الاظهار مع قصر نهل لا مع المد والتوسيق فيها مكبرا كإذ غامه مع وصل مطولا كسوسيهم لكن مع القصر ثم لم يقلها مع الإغهار والقصر موصلا وما مد مع سك لدى قصرها وفاتحا عن هشام مدلا عين بسملا وفي عين لقصر حيث كنت مكب ومع قصره ما كان فيها مطولا ويمتان التكبير مع وجه قصرها وهذا اذا كان فيها مميلا وفتح مع التكبير او مع توسط يخص به الدجون فيما حكى الملاك ودعم مدها عند ابن ذكوان ان تطل ومسك بين سورتين لهن جلا خلافا للإزميره مع وجه قصرها وما مدها حفص مع القصر مسجلا وتوسيطها قاصرا أو مكبرا وعن حمزة مع سكت كل فأعمل سوى القصر مع تكبيره وقصرا لها على سكته في مد فصل تأملا وإذ غام يعقوب في توسط ودع غير قصر عندما ديك موصلا ولا تشبه عنها عندما ديك ساكتا ومعسك بالقصر وعن ازرق انا نبشير كالنعم لتسخيم راء تبدلنا مقللا ويحيا وان حيث قللت مدغما فسهل وان ان فاوهر وسهلا لدور تساقط نقيضكه سوى ابي الحاسن الخياط يحيا تقبلا وفي آه إذا ممت عند هشامهم بقصر على إوهارها التعلم قبلا ومسمي البلا تكفيره مظهرا إذا فعند ابن ذكوان مع السكت فاسهلا وعن أزرق ترقيق أبطال عمنا إذا آفريت الدهر قد كنت مبدلا من زورة طه إلى زورة الشعراء وتقليلها طه تكفير لنعل الأزراق معه افتح وغمزا فطول وقاب استر افتح لابن ذكوان أو أمل وقابا عن الداجون بالخلف ميلا ويفتاح مع وجه الامالات في على ما من التلخيص مطويت ل وعند أبي عمر مع المجد مطلقا وللغام والدور مع القصر مبذلة فدعفت حيا موسى على بين بين في رؤوس ويأته عند سوسيهم على سكون فقل للمطلق أبدل قصرا وبعدا إله القلف عن والد العلى وعن نافع في عده من فواصل وفي من طغان ابن العلى وأوغر نبل تذهب لداجون والدغن لكل من الحوفين فذهب فإن ل وبسم المميل الناس مع فتحك اهتدى لدول ولا تكبير إن ميلا كلا وبالخلف للصري في تاصفون غب به خص كبيرا ولا سكت يجتلى وخاطب سكارف تحلم الطوعيهم ومع وجه غيب لست إلا مميل وفي النشر للصوري غيب فقط وفي قرار به عن حمزة أن تميل على سكت ألف خلقنا خار وقفن كل وفتح كالإمالات مصلة وعن خالف لنقل مع ترك سكت ألوى ذلك إن يقرأ قرار مطلل وليس له التحقيق إن كان مبجعا وبعض لقلاد بتحقيقه تلأ مع السكت مع فتح بدا بذاويس برفع وجه إسقاط نمهلا ألغام ذو الإسقاط ما بتقلتم جيوب ليحيى كسر بخلف تقبل ورأفات للإسكان لبني مجاهد بتلك وذي لبني حبابي تحصل وهالصادق هر ويسيه فدع لمن كان إلا عنه يقراه مبزل وخيرا إذا فقمت للأزرق البغا إن عند مد الهمز ما يا نبذل وإذ داله مد يخص بمده لهمز ومعتقله كان ممل وإن فاتحا وسط غيرا مفخم فلا تبدل المد على أسأل الملا وإذ والإكرام الإكرام إكراغي أخرام لأقرام نخصصا ساكتا ثم ما أتجل له السكت إن تبجع ومضطوعيم لو فتح حيث كان مميل ولم يوم الرمل لخلاد للنعنى ما لا تهتئ في إن كان مصلة ويتأقه لكن عموما من فت عنه خاطف في تقولون وقبل ولبن للعَلَّ الاضغام. وفي بعض شانهم بطيبة والخلف في النشر او صلاه وفي حاضر نفس صبدا دون مده وفرق على تقيقه المد يجتلى لحفص هشام ثم أيضا توسط بلا وجه سج لبن ذكوان فاقلا وإذ جاعها في النشر لن يكن لدى حمدة ومنع به وجه مدلا وعن خالف لسجت في المدلا معه أجمعين نعن عن حمزة أن يسهلا ولا هاء فيه عند يعقوب واقفا وما معه الإدرام أيضا تحصل وفي دليل للأدرق نع توسطا بفتح كقصر الآخرين مطولا وتوقيق ظلت لا يكونوا بدونه وتفخيم مضموم به كان مهملا ومع فتح موسى دور مرققا وتفخي نسوس قاصرا ومقللا يفص بإبدال ومع مده فلا يرقيق لكن حيث ما هو وقلل وعن قال فما تركزت مفخما ففي الوقت أدغم اجمعين أو انقلاء ولم يكن الصوري إلا مفخما وعن أفش وجهان فيه تغلل وفي كذبت إن تبهر لذن أخرم فأطلق له سكتا وإن تدغما فلا وفي ظالم إن رققت عند أزرق فلا سكت بين سورتين فيحصلا وآتاني وقفا يحبث بنو مجاهد كحفص على قصر وإن ساكتا فلا وعند أرويس لاقبا لا هموا بها إلى صاغرون ستة فيه تجتلى وإن تفتحا أتيك في الكل ساكتا قوي أمين عند خلاد من قلة وإن تضجعا فاسكت مع مطلقا ومع سجت غير المد فالنقل نقلا ومع سجت مد غير متصل ومع توسط لا مكان فيها مميلة وليس رويس مدغما واجع لها على المد ما إظهاره في وأنزل وعند العلين يفعلون فغب ومعه قد وسط الشمي والسك أهمل وليس لدى جنب للأخرام غيبه وفي النشر خص القصر بالغيب ثم لا يويب للمطوع غير كامل وفي كافرين النار كان مميلا ولبنل على الوجهان في تعقلون قل ودع غيب سوسين بمد مقللا وإن كنت للدري فيه مخاطبا فموسى وعيسى ثم يحيى فقللا ومن سورة العنكبوت إلى سورة ياسين وعند العليل الغيب فيها ولم يروا وفي تخرجون الفتح والضم مؤدل بخلف عن النقاش عند توسط ولا سك والباطل ذي قاه مبتلا فتاشى نبوذ ثم ماسكت حفصهم مع الضم في ضعف وضعفا تقبلا باي فابدل مغلقا او فقففا باي فمول اصبغان واسجلا وعن ازرق ان تبدلنا النا ائمه فغمزا اطل وافتح كذا سم او سلا لا أبد لا تكبر مقللا متى عند دوني وليس مسهلا على مده السوسي إن كان قارئا بسكت لدى فتح اتوها توصل بقصر لرملي ومطوعيهم بخلف ومعه السكت كالفتح أذملا ومع وجه تكبير فكن آخذا به كذا إن تكن للكافرين مميلا وفي النشر الصوري قل قصر فقضئناه وعن الحلوان جاء مميلا وقالون حال الوصل في للنبي مع بيوت النبي ليأشداد مبهلة كبيرا عن الدجون بالباء وارد ومن سات في وجه بإسكانه وليس له في النشر غير سبونه وَمَا قصر دورين فلا تاكم بذل على وجه فتح الناس إن قللت متى وإن تبجعا في الناس لست مقللا سورة ياسين ويا عن قلون أدغم مكبرا على فتحي يا أما إذا قللت فلا ودع وجه مد حيث قللت مدغما وللأصبها لا تكبر مقلل على قصري أو مبهرا مد نلزمت له مبهرا وادغم فقط إن تقلل لورش ومعه جاء جل عند الزرق فسهل وصل واسكت وكبر وبسم الله على وجه وصل راضيرا فرقيقا وأباءهم فمد وانتس. فلا تمدا ولكن إن تفخ فمده ومع وجه باسم فخما مطولا فسهل وفخم مدقا مكبرا وإن تبهرا ابدل ورقع وموصلا ففخم أضل وسكت فترك عليهما وإن تدغما مع وجه فتح فأبدلا ووصلا ففخم صل وبسم وفيه مأفى مداك حيث كنت مسهلا وسكت وقصر حيث فقمت مطلقا وأوجوه حرز ليس ينكير من تلاك وصل قلل دجو افتح وأدغم قصرا إن تفخم ذات ضم وسهلا بتسهيل التكبير لابني مجاهد يقصاوان ان لا بلا سكت الصوري بالخلف موهر وقصا به تكبير مطوع الملا وللاقفش الادغام لا غير وارد وفي النشر للصوري انهار وعلى ويختص بالاضهار سكت لحفصهم وتكبيره بالمد مد ومن ثلاث حم ذات التكبير فامنع مقللا كذا السك في كل وما كان موسلا وقد زيد عن قلال من سكته على حوف مد بانفصال تأملا وما لي للدجون بالقلب أسكنا وقايق يقصمون كسر له موتقبلا بخلف ووجه الفتح في النشر لم يكن ويحيا بكسر يائب القلب ثاقلا دد عند تقليله متى مع الهمز إن تتمن وإنتاك مبذلة هشام سوى زيد له يعقلون نغب كزيد عن الرمل وبالخلف ميلا مشاريب للحلوان وافتحه قاصرا وزيد عن الدجون قرقي لميلا وأفجعه للمطوعي بخلفه فيه. على فتحه في الكافرين ومليل ومع غيب رملي أمله أملهما وعند الخطاب افتحهما وأمل كلاب ولا سكت إلا عند فتحه ما له وفي النشئر للصوري كل تميلا سورة الصافة وعنده هشام قل أئنا لتارك أئناك أئن بفصل كذابلا أو قصر لداد نيه غير ثالث أو اصل لحلوان نيه غير أولا وبالمد وصل إلي تخص هشامهم وفيه عن النقاش وصل توصلا وبالخلف للصوري ثم بني أقصر وليس عن المطوع السجد موصلا ولم يسكت الرمي مع وجه قطعه وللأصبهان أصدف جاء موصلا ومن سورة صاد إلى سورة فصلت وسكت بن ذكوان واظهار ذله له معهما المحراب ليس مميلا سكونا ولي بالمجد خصاه شامهم واذ غام قد معفت حدادون اهلنا بخليصه نو عنه ولا تكن على مجد لتعظيم فأنا مقللا لدور ولدغى مقصصا لرويسهم بإثباته في عبادي محصلا ومد لتعظيم يخص بحلفها وما حلفها ياتي مع المد مسجلا ومع وجه ضم الياء لا يضل عن فأثبت وفي المختص أغهر كأمزلا فبشر عباد تحلس روسيهم وقف بوجهين أو فاحبثه وقفا وموصلا إما لا تمن في النار في الوقف عنده وعلى المد والتقليل خصا الملا الملاء ويا حسره الدني ليس مقللا على وجه قصر حيثما ما كان مبزلا وبالقلب للرمل قل تأمرون بنون ووجه السكتك عنهم مملا على الفتح للسوسي في واتر قصرا على الوصل وقصر حافق مملا ولا تسكت مميلا مقصرا على الفتح في الحالات منه مبسملا على عادم التكبير والقصر مظهرا وللشيخ إن كبرت في الحام قللا فمدال تعظيم ومع وصل مخصصا بسوسيه إدرامه إن تقللا وبالدور إن تفتح وإن تتح مثبتا يتلاقي التناجي عند عيسى قصرا صلاه وتدعون للصلي ثم ابن اكرم بخلفيه مخاطب ولا سجد حتى يجتلى عليه لسوري ومطوعي يخاطيب عنه النشر والغيب او فلا هشام بوجهي عزت يقراء مطلقا وقصر مع الاظهار في النشر ام على كل قلب نونا عند اقفش وبالخلف ايضا عن هشام تقبل كذلك للمطوعي بخلفه إذا لم يكن ساكتا أو ميلا وحتما عن الحلوان نشر أضافه كمطوع أما لدجونهم فلا وما لي للصرج بالخلف فتحه ومعه فلا تسكت وفي النار ميلا ولم يف. افتح المطوعي كافرين قل ولم يؤمن الصري إن مسكنا سلا وجنه ليحيى ينحنونا بخلفه وليس سوى التجهيل إن ميلت بلا سورة فصلت والشورى ا ان نسم فمدد وحقق وتنهلا وحقق بقصر عن هشام تمثل ومع ثالث ما قصر منفصل يرى واغنا عن الدجون بالكسر نقل وفي اعجمي اخبر بنو مجاجب كذاك هشام باختلافهما مع فصله من دون فصل عنه دون سهلا فوجهان عن كل وفي النشر لم يكن على قصره في مد فصل ليسالا وبالخلف مع ان كان عند ابن اكرم ورمل من دون سكتيج مقصلا ويقصيل في أن كان حلوان فاستفد وعند أبي عمر وعلى قصره فلا يجي مد وامنع ما عمده سوى قصرها مع فتح حميم موصلا على الكل والإدرام مع قصرها على الوصل بين سورتين مقللا لحام. والتكبير فامنع مقللا على قصرها والقصر فيها مبسملا مع المد والتقليل فامنع لصالح ومعمد والسكت فامنعه مسجلا يمع قصره مع سكته مع فتحه وتوسيقها إن مت بالفتح موصلا فذلك لجمهور رواه ابو الكرم ولم يلفذ الإسنان الهنير موصلا ولا سكت بين السورتين لأفش على قصرها النقاش ملمد أعمل بها إن يطل وقصر مع في عند لدى الهمد كصري كنه تعمل كذا كان مع عند ابن أخرم ومدى ووسط إن تقصى لنولا تمدى عن المطوع فاتح القرى ووسط لدى حفص مع السجد مسجل ويأتي له قصر لدى Thank بألوى شيء ومخصول فقط موتقبلا وعن طالف مع توقه السكت فقصرا ومع مدها مع شيء النقل أهملا بأل ثم مع تكفيره ساكتا على سوى مده فالنقل وقفا فنفقلا ومع سكت غير المد فيها موسطا كشيء فلا نفطل أبطلا ومع مدها في شيء نعت توسطا مع السكت في المصول تهدى وتقبلا ومع سكت خلاد على غير مده على مده شيء ما كان مملا ومع ترك سكت عنه زر غير قصرها وعندهما باقي الوجوه تمافلا ولكن مع التكبير ما ترك سكته فمدا ووسط إذ من الكامل اعتلا وبالقلب للصور ونقاش نقرأ بالاسكان في يوحي ورفعي كيوصلا ونقاش نقرأ بالاسكان في يوحي ورفعي كيوصلا وليس لنقاش على وجه مده ومعه سوى ربي السكت أملا ومع نصبه الربي لم يأك ساكتا وذو الفتح للمطوع الناصب طلا ولم يأكل الصري معه مكبرا ومن دونه النقاش في الرفع بسملا ومن سورة الزخرف إلى سورة الفتح جعل لكم ان تدغم اللير وفيهم فهلاك عمهن ليس محصلا ولما عن الحلوان فقر مقضب بنقلف اتى واختص بالمد وعسل وما سكت مفصول للخلاد ان كنت تسيق شيئا واقفا مزا من قلا وقفا في يستهزئون مسهلا ومع مدلا أيضا يكونوا مسهلا وتوسيق إسرائيل للأزرق عن إذا آرأيتم عنه قد كنت مبدلا ولا مد فيه حيث قللت مبدلا لدى جون كرها بالخلاف ممنكلا نوفيهم بالنون عنه وعن أبي ربيعات خاطب في فيرا وفي انفا انفق على الخلف فيه ما اذهبتم قصم وسهل بكل وللداجون كل ولم يكن لحلوان إلا الفصل فيما تأصل وفصل مع التسهيل في النشر ساقط لداجون لكن في البدائع وصل وما فتحه كرها بمد محققا وما وجه ضم كل وجه تحملا ويفتاح للمطوعين شاربين شهر زوري وزاد السبر وذراء كل كلا ومع قصر أشراط هالي فتلعلى على المد للتعظيم لسا مقللا فأناك تقوى ولا تظهرا إذا لدى قول واستغفر لذنبيك تقضل وتقليل أن حسب فمنعه قاصرا وأيضا بحال المد فمنعهم وإن قلل الدري تقوامه فقط مع المد والإظهار مالهمز أبدلا وفي غير عذ مطلقا ما فتحه فأنا إدغام ومن سورة الفتح إلى سورة الملك فآزاره قصر الدجوليه شامه وفي النشر للدجون قصر تحصلا ومع مده كن عنه كبر ومن دونه محن حلوان بسملا وفي بئس لسم الدأب الأو بلامه فقد صححح الوجهان في النشر للملا وإذ داقلوا أظهر لمطوع على يائه ثم على الف ادغ وفافيح نوهرا على وجهها أيضا وللهمز أذملا فتشان بود في ألتناهم المسيطرون مع الأخرى بصاد تحملا وسينوهما أوها هنا عند قنبل وعن أخفش بالخلف سينا مجعلا ووسط لنقاش وحقق وفيه مأبسين فصاد صاد هل حقصه ولم يرى مع سكت سوى اخر له وما صاد قلاد مع السكت اعملا ومع سين نقاش ومع صاد غيره معا لا تكبر او مع السين فيكلا لدى قنبل محص عند قصره ولقفاش مع ليس إلا مبسملا وإن تظهرا واصبر لدوريهم فلا تكبر وروس الآي أيضا فقلل من آيات إن تقصر والسيط ثابت ففي آفريتم عند الازراق سهلا وعند رويس أظهرنا وانه في لغباعي أو أدغم أو الأولين لألولا له بدأ مظهر الكل قاصرا كذلك مع إذغام يعقوب فطعلا وأول يطمثهن أو ثانيا على من ضم وعنه الكسر نرويه فيكلا ما مال ليس زدوى يكونا فذكر عنه مع وجهي الولى على التأنيف حلوان زادا ومع وجه نصب وقفا لا تسهل ويفصيل للحلوان مروا مشددا وكف وتلخيص لداجون فقلا وقشب سكون الشين لابن مجاهد ومع مدلا ما أنفقوا ما تسهل لدى خالف الا على سكته على, على عليكم مع الموصول تفخيما اجعلا للازراق في طلقتم فقد ظلم على وجه تكبير وان رققاك ل فمزن الوصله تبدي الهمز في اذا وإن قد طلقت موصل مسهلا كذا سكت مع الوجهين يغفر لدور مظهرا مبدلا مد سكتنا وبزملا وإظهاره مع وجه تقليله عسى عن المهدوي والنشر من عده خلا وقبلا يئتنا اليافة أظهر أورغم لدى أحمد البدي مثلا وبالروم والتسهيل قفلي مسهل او ابدي البياء ساكن فاتبجلا ومن سورة الملك الى سورة الانسان وقد أزغم الرملي ثم ابن أقرم لقل فيه ما وسترم وَأَظْهَارَ ندملا وأظهار لمطوع غير كامل وللغار للصوري في النشر أوفل وفي نون ألغم إن تكبر لأزرق وفي آرأيتم بين بينا فسهلا وأظهر على تفخيم مضمومة ولا تكبر لثان قاصر المد مبدل بأجيكم والحكم فيما هناك ما تقدام في يسين عن سائر الملا ولكن نون الأصبغاني لم يكن كما قال لازمير بإدغامه تل وأظهر فقط عندما ذكوان كذبت مميلا وما أدرك أبصار كلا على وجه تكبير واظهر وأدغما على عادم التكبير حيث تميل كأدراك ان سميت غيرا مكبر ولكن على غذا فمطوع تلا بالاظهار والوجهان عند ابن أقرم وليس سوى الإنظام في غير ذاتل ومالي إن قلتا كتابي أهل ورش حيث حيثما لست ناقلا وعن أزرق لا ان إن تفتحا موسطا أو تفخ ذات ضم وتعلى لنقاشهم في وبعده وقيل مع التحقيق فان به تلا ومعه فبسمل إنه لئب العلا ويسأل ضم بن الحباب وعدل وللازرق التكبير فامنع مفخما سراعا وإن فقمته وحده فلا تقلل وإن فقمت مع ذات ضمة مع السك فافتح ثم في الوصل قلل وإنا سراعا لا يفخيمه الذي يفخيم خيرا عنه وقفا وموصلا ويناع على تذكيره ليه شامهم فمن دون تكبير لحلوان بسم الله صورة الإنسان وذاجون لن يصرف بقلف سلاسلا ومع قصر حفص قف بقصر سلاسلا كسك ومع سك ذكوان بالالف كذا عنه حيث الكافرين تميل ولا قلف للرملي في الوقف بالالف ولا قلف عن روح مع القصر مسجلا وقف بسكون الله من انتاك قرار طاري بيد غامه مع مده متقبل ويحذف غاف وقفه ابن مجاهد وبالخلف بز من طريقه اولا وقوارير مع ابغام روح فبالالف وفي الثاني للحلوان بالخلف قبل واسكان ما قصره متعين التشاؤون في الغيم ما قصر وسمى فقط إن كان يروي خطابه به خصة تكبير وداجون أنهلا ولا سكت للنقاش معه ولم يكن لصوريهم غيبه متقبلا وليس له التكبير معه ولم يكن لنا فش عند الخطاب كذا ولا مع السكت للصري معه فذا الذي بدا يوم مرهان أبانا وأنهلا ومن سورة المرسلات إلى آخر القرآن وفي ذكرى تدغب لطلاذهم فلا تكبر وسكت المد أيضا فأذملا وذكرا وصبحا فيهما أذغم الله وأظهرهما أيضا وأذغم الأولا وعند ابن جماز بحقية تقرأ بواو مع التخفيف وهم مثقلا وعن أزرق تفخيم مظمومة مع الضغامي ألم نخلق كموك محللا به سنت حفص وابن ذكوان فاقصصا كإدريس مع ابن ذكوان فاقلا كيعقوب والسوسي مع قصر حفصهم كذل أصبغان ثم ما توقي فلا تهل في قرار لابن ذكوانهم ولا تكن مدغما لفظ ولا سكت في ماء لحمزة تاركا وليس لقلاد اذا إن تميلا ولا سكت أيضا في مكين لحمزة وغذاء إذا ما كنت عنه مقللا ولا غاء عن روح بوقف المكذبين مع تركه والهارويس تحمل ولا وقف في عن يعقوب هوصلت بلاغال أولين سعرت عنه ثقلا ورمليهم بالقصر في فاكهين وابن الأقراب والدجون خلفوه منجلا وآلية معابدنا وعابد فكل عن الحلوان يروى مميلا وترقيق مظموم إرمعه عند أَزْرَقِ لا تكذب لا تصلات لا وما بعد بل إن تخاطب لروحهم فأظهر وأدغم ثم مدى على كلا ويفتاح للمطوع غير كامل وقد فاب والتلقيص ما ماتلا ووزرا ما تليه رقق لأزرق على وجه تكبير وأنراءه تلا بمدا في وجه بني مجاهد ومطلع مع ترقيه لا تمثملا لدى الزرق والهاصل من يره لذا هويس على الإذغام لا روح ناقلا وأبغى ما نشر عنه مذهب كامل وقد قال الإزميري يرويه موصلة وصلها لعقوب على وجه وصله وما كان مع وجه اختلاس محللا لروحهم تكبير نوال سورة اريتا على تكبير الازراق سهلا ولدين للبزي فافتح وعن أمي ربيعات اسكان يران يرانوا ويجتلى تنبيه وقلل من التلخيص دليال ازرق سوى ما بهها من رؤوس تنزلا على ما وجدناه به عكس ما مضى وصاحبه لشك في بادر تلا بقصر وتوثيق وفي الليل قد روى بقصر سوى شيء توسف لِقْوَسْطُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ وَإِنَّهُ لَفِزٌّ مِنَ الْهَمْزَيْنِ كَانَ مُسَهَّلًا وَأَبْدَلَ هَمْزَ الْوَصْلِ مَدًّا وَزَادَ يَاءً لِتَنْهَٰ أُولَٰئِكَ وَالْبَغَاءِ وَسَهَّلَا أَرَأَيْتَ وَقَدْ مَدَّهُ وَفِي كِتَابِي يَهْنِي بِالسُّكُونِ تَعْمَلَ منك ياسين قد روى وقلى لمعها يوها تحت تميّلا وبالخلف جرا وتنصيرا سحران كذا أنظيرا وكذا كلا سرا انظراه ذرا عن وغذا فرا انمرا عنك وزراك والولق في فرق والشرق مائرا عشراتكم أيضا كذا شارر كذا عشرون مع ذات ضمة تلليا كفير الرزق ما تمثلا وولى ظلامات سوى ما يلي الألث ومحياي بالإسكان والفتح كملا وفيه وجدنا قوله شور كائي الذي ما بحلف الهمز عن أحمد فلا يكون به الدني منفارد إذا خلافا لقول النشر والحق يعتلى فمن طرق النقاش قدرا وياه وهو من غير نشر صح أيضا تقبلا خاتمة نسأل الله حسنها ومن نشرح التكبير لبني كثيرهم وسوسيهم عن بعضهم وعن الملاء روى الهامدان ثم من آخر الضحى لكل من المصباح مع كامل حلا وللغامدان ثم للمذني معا لديهم جميعا أولى الكل وصلا ولبني كثير زد من والضحى ومن قبل زاد ابن الحبابي لا لدى قسمه والبعض زادا لقنبل ومن بعد عند ابن الحبابي فحمد الله كما عنه يروي لنا عبد واحد وذا من ألم أو من فحده وفي ذي انفصال واتصال لحمزه سوى حرف مد فاسكتا متطبلا ووجهان فيك الله اعلام إن تخف وفي نحو من اجل فبالنقل نقلا وهذا من المصباح ثم اسكتا بالو شيء مع المغسول عند ابي العلاء ومد الفصل فاسكت ووقفوا بتسهيل خمس كيفما قد تنزلا وفي الم مع مع شيء اسكتا وفي غير مد ثم في الكل مسجلا لحمزه أو تحقيق خلاد نطلقا وسهل من المفصول مساكنا تلا لدى حمزة من كامل الهوذي وقد هدينا الذي رمناه حتى تكملا وفي راح غد نلتم نظما ولم أزل بسبطي ختام الأمديا متوسلا دعوتك يا رب الورا ما استجر وبالخير فافتح رب وقت تفضلا لعبد تسمى باسم خير وسيلة وبالموت واللي قد تشهر في الملا وأكبار رضوان وعرحبة على شيخنا الدري التهامي أو سلا وحقق رجانا بالحبيب وآله فأنت الذي ترج وتطل مؤملات وصلي وسل سجدي كل لمحه على المصل اصطفى المهدي الى الناس مسلاء وال واصحاب كرام وانني حمدت الها كافيا من توكل